تعيش مبادئ فينا وتبقى تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ وذاك لأنهم عاشوا دعاة لها يتسابقون إلى الأجور وكانت كالدماء فيها تسطر بالمداد على السطور فعاشت حية لما سقوها ورووا تربها بد من نحوري أبو سعد ترجل عن جواد ترجل عنه فرسانه الثموري كريما قاد سما في الناس قادرا محبته أنا خد في الصدور أبو سعد ترجل عن جواد ترجل عنه فرسانه الثغور من قاد سما في الناس قادرا محبته خد في الصدور دعا ومطى يجاهد في ثبات ولم يأبه بطاغية كفور إلى أن لما يرجو شيدا مع أهل الكرامة والحبور مع أهل الكرامة والحبور عيساد هوى في الأراضي عز وأرواح بعجوا في الطيور قوافل قاد مضت تسعة تبعد تجتمعون في صور البدو. عيساد <تصفيق> هوى في الأراضي عز وأرواح بعجوا في الطيور. قوافل قاد مضت تسعى تباعا سيجتمعون في صور البدور ملوك في جنال الفلد نال نعيما عند ربات الفدور واحسبوا أنهم فازوا جميعا بجنات ورضوال الغفور بجنة ورضوال الغفور هنيئا يا أبا سعد هنيئا بخاتمة السعادة والسرور سيبقى ذكرك الماضي جميلا يفوق شذاه رائحة العطور هليئا يا أبا سعد هليئا بخاتمة السعادة والسرور سيبقى ذكرك الماضي جميعا يفوق شذاه رائحة العطور ويحيي الله بعدك عرس جير سقيت ثراه من دمك الطهور ليبقى العز بالإسلام فينا إلى يوم القيامة والنشور إلى يوم القيامة والنشور